ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفور رحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من إن خفت أن يفتنكم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةٌ واحدة وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَمٌ إِمْنَطَرٍ أَوْ كُتُمْ أَرْضَاهُ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 فَإِذَا طُمِئْنَنَّ أَنَّكُمْ فَاقِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ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 ولا تكلل الخائنين خصماً واستغفر الله إن الله كان غفور الرحيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثماً يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أنْتُم هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجاراً عظيماً ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين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 وَلَا أُمِنٌ لَّهُمْ وَلَا أَمَنٌ يَنهُمْ وَلَا آمِرٌ لَّهُمْ وَلَا آمِرٌ نَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمِرٌ نَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا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 تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبداً وعهد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوء يجزي به يجزي به ولا يجد له من دون الله وليه ولا نصيرا وما يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيَّتَامَ في النساء, في النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ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 والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسن وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن, وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته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 وكان الله غنيًّا حميدًا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلًا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً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 الكتاب الذي على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قابل ومعي يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد بل ضل وبلاء بعيدا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا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 سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله